غير ا ل م ولقد ع ي م ولا الظالمين ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا وقالوا لن نؤمن لك ح ق ا ت ى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الأنهار, فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أ و ت أ ت ي بالله و ا ل م ل ا ئ ك ة قبيلا أ و يكون لك بيت من زخرف أ و ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا, إلا أن قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء, لنزلنا عليهم من السماء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما, عميا وبكما وصما م أ و ا ه م جهنم كلما خذت زدناهم س م ر ا ذ لفضيله ا ل د ك ت و م ك ف ر و ا ت ب آ ي ا ت ل س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 قل لو أ ن ت م تملكون خزائن ر ح م ة ربي إ ذ ا لامسكتم خ ش ي ة ا ل ا م فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال وقالوا أ ن ز هؤلاء إلا ل ا ا رب س م ت إ ل اني رب السماوات والأرض وصائر السماوات إ لاظنك يا فرعون مذكورا فاراد ان يستفزهم ا ل م ر س و ع ه ا ل ن ا ه ل م ي للعلوم ع الاسلاميه ن وما ارسلناك الا مبشرا ونبيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آ إذا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ل ه ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي ح م د لله ل ا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ك يكن ولم له ي ش ر و ل م يكن ل ه و ل ي م ل ك ا ل ل وكبره ت ك ب ي ر ا